أنتم أشد خلق أم السماء أبناها رفع سمكها فسوها وأطش ليلها وأخرج ضحها والأرض بعد ذلك ضحها أخرج منها ما أها ومرعاه والجبال أرساها متعلكم ولأنعامكم